جريت صوتي كلمات الشاعر خلف بن هذال جريت صوتي تالي الليل جرى والناس هجعت وارفع الصوت ببيات جريت صوتي تالي الليل جرى والناس هجعت ورفائل صوت ببيت وليقيتي في سود الليالي مضره كم كلمه وراحت ولا تراحت ولا جد وليقيتي في سود الليالي مضره كم كلمه وراحت ولا تراحت ولا جد انوم يا رب لي اللي سريعات سريعات النوم للعيون تمر مر الكرام صوتي تالي ஜ ரூம் சோஜி ஜலி فع الصوتي ببيت تلبس حريرو بنت الأحرار حرار عمهوجة تغضي لها النفس توقات تلبس حريرو بنت الأحرار حرار عمهوجة تغضي لها النفس توقات دنيان تزين للغرير وتغرى بين الليالي بين الهيام غرات دنيان تزين للغرير وتغرى بين الليالي بين الهيام غرات غرات زمان ويكفي الله وبليس ما مات غرت زمانا اكفي يا الله شره ادري الهوى والنفس وبليس ما مات احنا وعدوك دبلت العمر مره العمر وهذا هو من صاحبك عشر مرات صاحبك عشر مرات